بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ما وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمد ونالت الحطب في جيدها حبل